الوحدة الثامنة العمل الدرس الخامس والاربعون التراكيب النحوية التدريب الاول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم ساعة تعمل في اليوم؟ اعمل ثماني ساعات في اليوم التدريب كم ساعة تعمل في اليوم أعمل ثلاث ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم أعمل أربع ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم أعمل خمس ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم أعمل ست ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل سبع ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل ثمان ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم أعمل تسع ساعات في اليوم كم ساعة تعمل في اليوم أعمل عشر ساعات في اليوم التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم طفلا لك لي خمسة أطفال التدريب كم طفلا لك لي ثلاثة أطفال كم طفلا لك لي أربعة أطفال كم طفلا لك لي ستة أطفال كم طفلا لك لي سبعه كم طفلا لك لي ثمانيه اطفال كم طفلا لك لي تسعه التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا تعمل؟ أعمل طبيباً التدريب ماذا تعمل؟ أعمل ممرضاً ماذا تعمل؟ أعمل صيدليا ماذا تعمل؟ أعمل طيارا ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا ماذا تعمل؟ أعمل مهندسا ماذا تعمل؟ أعمل معلما التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال أين تعمل؟ أعمل في الشركة التدريب أين تعمل؟ أعمل في المستشفى أين تعمل؟ أعمل في الجامعة أين تعمل؟ أعمل في المكتبة أين تعمل؟ أعمل في كلية الطيران أين تعمل؟ أعمل في كلية الهندسة أين تعمل؟ أعمل في كلية الصيدلة التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل لك أطفال؟ نعم لأطفال التدريب هل لك أولاد؟ نعم لأولاد هل لك أخ؟ نعم لأخ هل لك أخت؟ نعم لأخت هل لك عم؟ نعم، لي عم؟ هل لك ابن؟ نعم، لي ابن؟ هل لك ابن؟